من الله ما الذين تقوَّلَنَّهم محبِّي الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. إنا أحمدك ونستعينك ونستهلك ونستغفر ونؤمن بك ونتوكَر عليك ونثني عليك الخير تَلَّا nischkuruk waalaatfuruk wa naslaamayy adik wa yafiur Allahu maa iyaak naghud wa laka nussalli wa nussjud wa idaik nasaaw wa nafid rahmatak wa naghsha adabak taqina adabak yom tabafu ibadat Allahu maa aslamna اللهم اغفر لنا ولك الحمد Ida die bij de wolken te صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثتها اتاكم من كل ما ساعدتكم خيري أكمل وإلى باقي السنة الأخرى. كانت تسبح له السماوات السبع ولا انظر فيهم وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تتقاهون تسبحهم انه كان حليما انظرا والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن أن تسأل نفسك سؤالا وهذا السؤال هو من وغيرهم. وتحدثنا عن ذلك في الخوفة الماضية. ولأوحفة لأغذر ذلك فقط مقرأ. ولكن من من الذكر قال عليه الصلاة والسلام بمحروف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتى على المؤمنين شهر الاحب العيل من رمضان، وما اتى على المنافقين شهر افراد يشق عليه رمضان ويستثمره قلبه ولا يحب ان يلاقيه هو مرافق بمحروف النبي عليه الصلاه والسلام وان كان لهم عندك عليم فاعلم انك غافل مجاهل عليك ان تتعلم وعليك كانت حقيقية عليك أن تزيدها وتعمل تعمل على انجاحها وإن كانت أماني فاعلم كما قال الله جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجذبه ثالث ناحية الكرام إشابة مهمة عليك أن تدعو الله جل وعلا أن يبلغك كرام Hé, in a shower.